وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اقضِنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا ريب فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أَنَّهُ لا إله إلا هو وَالْمَلَائِكَةُ وأولو العلم قائما بِالْقِسْطِ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 فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعاً وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمَ ونوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله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 فَاقْرَؤُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يجترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاص لهم في الآخرة إلا لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب اليم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 افَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها طَوْعًا يرجعون وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ وما بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تصدون عن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لِمَ عوجا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ عما تعملون وُجُوهٍ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مَغْفِرَةٌ من ربهم وجنات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 أفإما مات أو قتل ان قلمتم على أعقابكم؟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 ولئن قتلتم في سبيل الله أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ ورحمة خير مما يجمعون ولئن مُتُّمْ أَوْ قتلتم لَإِلَى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب مِنْ من حولك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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تاكله النار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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 وَإِذَا أَخَذَ الله ميثاقا الذين أُوتُوا الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا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 وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب